az lett a Taurát és az عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يَصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ أُنْزِلَ مِن عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَظَنَّ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 ك فروستوا غلبون وتحشرون إلى جهنم وبسالمياد قد كان لكم آيت في فئتين التقتا فئتان تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يأيد بنصره ما يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبيات زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقرطرة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 تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضا من الله والله بصير بالعباد. بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم الدين عند الله الإسلام، ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم ضغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فإن حا. 117. وقل أسلمت وجهيا لله ومن اتبعا 118. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك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 ثمّ تولّى فريقٌ منهم هم عرّضون ذلك بأنهم قالوا لا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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ آدَمَ وَنُوحَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرْرِيَةٌ ضَعْضُهَا مِنْ ضَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 129. دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء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 وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهْرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارُكَعِي مَعَ الْرَاكِعِينَ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 قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكرمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم وجميل في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم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 أَلِيمَهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جئتكم بِآيَةٍ من ربكم أني أَخْلُقُ لكم من الطين كميئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكنه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله 117. وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 118. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم 129. فاتقوا الله وأطيعون 120. إن الله ربي وربكم فاعبدوه 121. هذا صراط مستقيم 122. فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله قال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 لَئِن فَقُولُوا شَهِدُوا بِأَنَّهُ مُسْلِمٌ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمَتَّحَاجُون فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ فلا تعطون هأنتم هؤلاء حاجتهم فيما لكم فيما لكم به علم فلمتحدون فيما ليس ذكوا به علم والله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 تكون الحق بالباطل وتكون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أرسل على الذين آمنوا وجهن نهار وجه إن هاروا كفروا أخرعوا لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لما تبعدينكم قل إن المُهدَّدَ الله أي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 ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ أُولَئِكَ لا خلاق لهم في الآخرة وَلَا يُكَلِّمُهُمُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ وَ ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون أنسنتهم بالكتاب, بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من وَلَكَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ, والنبوة ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ 109. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا 110. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 111. أخذ الله ميثاقا النبيين لما وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق لما معكم لا تؤمنوا به ولا تنصونه قال قرأت وأخذت على لا ذلك قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولا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 رسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله لعنة الله والملائم 118. خالدين فيما لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 119. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون 110. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا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 قل فأتوا بالتوراة فتلواها إنكم صادقين فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكذبَ من بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ فَاتَّقَ اللَّهَ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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون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 المسلمين واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا وَقَالَتْ نَفْسٌ يَا عَلَى الْكُفَّارِ مِنَ النار فأنقذكم منها كذلك يبين اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ كَذَلِكَ وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ 121. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 122. وأولئك هم المفلحون 123. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 124. عليهم عذاب عظيم يوم تبيض جوهو وتسود جوهو فأما الذين سوَّذت جوهوهم أكفرت بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأم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 119. في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم, ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا ايها الذين آمَنُوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يملكون خذالا ود ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم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 وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ بِكُلِّهِ وَإِذَا لَقُوُكُمْ قَالُوا أَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنْ الْغَيْرِ قُلْ مُوْتُ بِغَيْضِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ مَن حسنة حَسَنَةٌ تَسُؤُ وَإِن تُصِبكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْمِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُم كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ آتَيْتُكُم مِّنْ أَهْلِكُم بُوَا قِي الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّنَ فَثَانِيَ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا واتقوا النار التي وعدت للكافرين واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة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 قرحه فقد مس القوم قرحا مثله وتلك الأيام لداو لها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين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 ومن ينقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مأجلا وما يريد ثواب الدنيا نأته منها وما يريد ثواب الآخرة نؤته منها وكأي من نبي قاتل معه ربي نكثروا فما وهنوا لما أصابهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكأنوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إِلَّا ان قال ربنا فيل لنا ذنوبنا واصرافنا في امرنا واصرافنا في امرنا وثبت أقدامنا ثَوَابَ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يردوكم على عَلَىٰ آثَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ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 والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصيذون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخراقٍ والرسول يدعوكم فِي أخراقٍ فَثَابَكُم غمٌّ بغم لكي لا تحزنوا Lékailat, لَا arzanú, fetakum, مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا arzanú, وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ arzanú, arzanú, مِنْ بَعْدِ الغم أَمَنَةً فَتُقَدِّرُونَ مَنْ أَنفُسُهُمْ يَظْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ يَظْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةُ يَقُولُونَ غَلَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ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 توكلين اي ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمن وما كان لنبيل أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلم أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّوَانَ اللَّهِ كَمَا ذَا أَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَى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 وَمِنْ عِذْرِ فُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقْلِّيَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَ عَلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا 129. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا له أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواثا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 سَقَطَ جَمْعُ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَنَقَلَبُوا بِأَمْنٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ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 وتتقوا فلقد أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخرون بما أتاه الله من فضله بما أتاه الله من فضله وخيالهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخل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 رسول حتى ياتينا حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب عسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المُنير كل نفس فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا فِي أَمْوَالِهِمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْرِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ النُّورِ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 فَقَدْ أَخَذْتَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ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 بعضكم من بعض، فالذين جاءوا وأخرجوا من ديارهم وأذلوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم، لا أكفر عنهم سيئات الانهار فوابا من عند الله والله انا واهم جهنم وبئس لكن الذين اتقوا الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم وما أنزل وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشتون بأيات الله مَن قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صبروا وصابروا وَرَابِطُوا واتقوا الله لعلكم